أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويرهيموا الأمن فسن فيعلمون. وما أهلكنا من غارية إلا ولا كتاب معلوم مَاذَ بَعْضُكُمْ مِنْ أُمَّةٍ أَجْلَاهَا وَمَا يَسْتَخِرُونَ وَظَنُّوا يَوْمَ الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُظْلِمِينَ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 ولن فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه عرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء برجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مهين والأرض مددناها وألغينا فيها رواسي وأمتنا, رواسي وأمتنا فيها من كل شيء منزود وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وَأَرْسَلْنَا النَّبِيَّ يَا حَنَافِئَ حَفَا نَزَّلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّ لَنَا نُحْيِي وَجُمِيتُ وَنَحْنُ نُؤْنِسُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقَدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا النَّاتِقِينَ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عليم وَيَخْلَقُ كُلَّ إِنْسٍ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُمْ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذَا قَضَيْتُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ الْمَلَائِكَةِ إِنِّي قَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَبِدَأْتُهُ فيه فِيهِ مِنَ الرُّوحِ فَغَشَّاهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ إِجْمَاعًا إلا إِبْلِيسَ أبا أن يكون مع الساجدين وما يا ابني سمعنك ان تكون مع الساجدين قال لم اكن لي اسجد لبيشيرين قال من صان من حميم مسنون قال فاخرج منها فانك رجيب وَإِنَّ عليك اللعنة إلى يَوْمِ الدين قَالَ ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين إلى يوم الواقوة المعلوم قال ربي بما أغويتني لو زين أن لهم في الأرض ولأوه بأنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي لنسنك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغامين وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يَدْخُلُونَهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ وَنَجَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ رَّيْسُهُمْ فِيهَا نَصَبٌ مَّاءٌ مِّنْهَا بِمَخْرَجٍ نَّبِيٍّ إِبْرَاهِيمَ إِنِّي أنا ف ععَذاب وَعذااب الأليم نَبيعَ ق في إ إذا دَخنوا عليه فنقان سَسلام قال إ منكم مجونقال إ مننكم مجون قالوا لا تج إِنَّا ن مشرركَ بغ من عليهِن قاللَ أأَبشُُون على أَّ سنكبَُّ فَ بم قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من الغانقين قال ومن يغنى من رحمة ربه إلا غالون قال فما خضبكم قال فما خضبكم أيها المرسلون قالوا إن آرنا إن آن غم مجنمين إلا ألا نو إن لا منجهم أجمعين إلا مرته غدرنا إنها لمن فَرَمَانَ جَاءَ آلَ نُوحٍ طِينٌ مُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قَالُوا مَنْ جِئْنَاكَ بِمَا كُنَّا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَجِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا صَالِحُونَ فَاسْجُدْ بِإِسْمِ رَبِّكَ مِنْ قَبْلِ طُعْمٍ مِنَ اللَّيْلِ وَالتَّبِيعِ أَدْبَارَهُمْ مَا يَنْتَفِتُ مِنْكُمْ أَحَدٌ مَمْضُوهُ من حَيْثُ تُمارُونَ وَقَضَيْنَا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء وجاء أهل المدينة يستبشيرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضاحون واتقوا الله ولا تخزوني قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إذا كنتم فاعلين العمر كإنهم في سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشريقين فجعلنا عنها سافناها وأمضرنا عليه محجارة من سجين إن في ذلك لآيات للمتمسنين وإنها لم سمين مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة ضالين فلا تقمنا منهم إنه ما لبِما مبين ولقانك الذب أصحاب حجرا مرصين وآتينهم آياتنا فكانوا عنها معرزين وكانوا ينحيون من الجبال بيوت آمنين فأخذتهم صيحة مصيبة فما أونا عنهم ما كانوا يكسبون وما خنقنا السماء من الأرض وما بينهما إلا بالحق وإن سعَت ناتئة فصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق ونغند من خلقنا عنيم ولا غناء تناك سبع من المتن والقرآن العظيم لا تمدَّن عينيك إنما متعن به أزواج منهم لا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم وخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين <تصفيق> الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لن نسأل أنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصداعا بما تؤمر وأعنيض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولن قاد نعلم أنك يضيق صادرك بما يقولون فسبح بحمل ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم يتا أمر الله فلا تسعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة من روح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا إنه لا إله إلا أن تتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشكون خلق الإنسان من نطفتنا فإذا هو خصيم مبيد والأنعام خلقها لكم فيها دفء منافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل وثقانكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنافس إن ربكم نرؤوا في الراحيم والخيل والبيغال والحمير لترجع كبهها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصدوا السبيل ومنها جائر ولو شاء لداكم أجمعين والذي أنزل من السماء أنكم منه شراب ومنه شجر وفيه تسيمون يُمِيتُ لَكُمُ الْحَرْثَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وما درأ في الأرض مختلفاً ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحمة طديا وتستخرجوا منه حية تلبسونها وترى الفلك مباطر فيه ويتمته من رفضنه ولعلكم تشكرون وَالْقَاهِرِينَ أَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَشُعَبًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَمِنَ النَّجْمِ يُبَيِّنُونَ فَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَا تَسْفِرُونَ وَمَا تُنْذِرُونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لا أموات ويروا أحياء وما يشعرون إيانا يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما, وما يعنون إن لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا ان سنوقفتم طائرا اصغر امرينا ليحملوا ازركم كامله ان يوم القيامه أوزار ومن ازال الذين يضلونهم يريد عين من الا ساء ما يزنون قد مكر الذين من قابلهم فاتى الله بنيانهم من القواعد فقاضى عليهم الشاقكم فضلهم واتاه العذاب فَتَأْمُنُ الْعَذَابَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ يَقُولُونَ أَيْنَ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنْتُمْ تَشْتَاقُونَ فَالَّذِينَ مَاتُوا وَعُلِمَ إِنَّ الْغِيظَ الْيَوْمَ مَسْؤٌ عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ تَرَفَّهُوا مِنْ مَلَائِكَةٍ ظَانِّينَ بِأَنَّ أَنْفُسِهِمْ فَالْغَوْثُ إِلَّا لا إِنَّ الله عَلِيمٌ مِّمَّا كنتم تَعْمَلُونَ فَسَنُقِذُهُمْ أَمْ بَوَابِ جَهَنَّمَ مَقَامِدِينَ فِيهَا فَلَمِثْلِ مَنِ اسْتَمْتَعَ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ تَغَاوَظُوا عَن ذَٰلِكَ أَن سَتَرَهُ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا خَيْرًا لِّلَّذِينَ أَحْسَنَ مَا الدُّنْيَا حَسَنَةً وَيَدَارُ وَلَن جنات عدن يدخلونها تجني من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتاغين الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينقرون إلا أن تأتي يوم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قابلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاض بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين يشركون شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قابلهم فأن على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمتي رسولا أن يعبدوا الله وجسلموا الطاروت فمنهم من اللَّهُ الله ومنهم من حقت علي الظلالة فسيروا بالأرض فنظروا كيف كان عاقبة المكثبين إذا تاحني الصعلى أوداهم فإن الله لا يهدي من يظن وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَهْلَكَهُمْ بِذَنبِهِمْ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مَّعْدُودٍ لِّيَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ وَمَن كَفَرَ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبن بأنهم في الدنيا حسنة ولأنجروا الآخرة سيكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من أقابلك إلا رجال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إذا كنتم لا تعلمون بِلَمْ يَنَالُوا كَذَلِكَ وَزُبُدِي وَأَنزَلْنَا إِنَّكَ ذِكْرٌ رَّاجِدٌ بَيْنَ النَّاسِ وَلَيَمُنَّ عَلَّهُمْ أَنَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أَفَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَمْ يَأْتِيهِمْ عَذَابٌ مِّنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ فما فِي تَغَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ يَأْخُذُهُم عَذَابٌ خَضْرٌ فِيهِ فَإِنَّ ربكم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائن سجدا لله وهم لا خيرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبنا فغير الله تتقون وما بكم من نعمتنا فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريقوا منكم بربهم يشركون يَكُونُونَ بِمَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ بِالْكُفْرِ ضَلَالًّا وَيُحْبِطُونَ لما لا وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ إِن تُسْأَلُونَ عَمَّا مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ما تُنذِرُونَ وَلَا أَنتُمْ بِمُبْلِغِينَ وَيَجْعَلُونَ إِلَٰهًا بِالنَّاسِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ أَحَدُهُمْ مِنْ أنثى ضل وجههم يتوارى من القوم من رشوء ما مشر به أيمسكه على هون في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله مثل أعلى وهو العزيز الحكيم ولم الله الناس بظلمهم ما ترك عنها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون الله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنان لا أن جرم أن لهم النار وأنهم مفراضون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قابلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو بنيهم اليوم ولهم عذاب وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الذي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ السماء فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ عَِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مما بَيْنِ حَبٍّ من بين وَعَيْنٍ مِّن لَّبَنٍ من مطونه من مين فارث ودم لبنا خالصا للشالبين ومن ثمرات النخيل والأعنام تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعجيشون ثم كلي من كل ثمرات فسلوكي زبل ربك ذلولا يخرج من مطنها شراب مختلف ألوانه في شفاء للناس إن في ذلك الآية لقوم يتفكوا والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرات إلى أرض العمج لكي يعلم بعد علمنا شيئا إن الله عليم وقدير والله فضل بعضكم على بعضنا في الززق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنافسكم أزوادا وجعل لكم من أزوادكم منين وحفدة ورزقكم من الطيبات فبالباطن يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون شيئا ولا يستطيعون فلا تضربون الله الأمثال إن الله يعلم هذا لا ضرب الله مثلا عبدا ممنوكا لا يقدر على شيء وما رسقناه منا رزقنا حسنا فهو ينفق منهم سرا وجاهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون وَغَرَبَ الله متى الرجلين أَحَدُهُمَا ابكم لا يقدر على شيء وهو عليم على ما يولا وينما يوجه ولا يتيق هل يسمع ومن يأمر من عدل وهو على صراط مستقيم ولله وهي السماوات والارض وما امر الساعه الا كان الله شيء قدير. والله أرجكم من مضون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلا غير السخرات وفي جهر السماء ما يمسكون إلا الله إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون والله جعل من موتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتنا تستخفونها يوم الضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها, وأوبارها وأشعارها أتاتا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل من الجبال إكنانا وجعل لكم سرابين تنظيكم الحر وسرابين تنظيكم بأسكم كذلك يسم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإذا تولى فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ويكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمتنا شهيدان ثم لا يؤذن للذين كبروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخففوا عنهم لا هم بدر الذين اشركوا شركاء، ونقول ربنا هؤلاء اشركاء، وَالَّذِينَ كُنَّا لَعُمِّيَنَّ لَدُونِكَ فَأَنْقَمَ لَهُمُ الْقَوْلُ إِنَّكُمْ لَكَادِبُونَ وَأَنْقَمَ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَظَلَعَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ <تصفيق> الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ الزِّدْ نَاهُمْ عَدَابًا ثُمَّ بِمَا كَانُوا يُفْسِ ويوم نبعث في كل أمتنا شهيدا عليهم من آنفسهم وجئنا بك شهيدا على هاولا ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء مودا ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي الغربا وينهى عن الفحشاء والمنكر والبوح يعنبكم لعلكم تذلكمون ويوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد تبكيدها وقال جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتين غضانت غزلها من بعد قوبة أذكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أغربا من أمة إنما يبلغكم الله به، وليبين أن لكم يوماً غيامة ما كنتم فيه تخطفون. ولو شاء الله لجعل لكم أمة واحدة، ولكن يدخل من يشاء. ولو شاء الله لجعل لكم أمة واحدة، ولكن يظن من يشاء، ويهدى من يشاء، ولم تسأل النعم ما كنتم تعملون. ولا تَنشُرُوا إِيمَانَكُمْ لِقَوْمٍ هُمْ قَتَزُوا إِنَّ قَدَمَ الْمَعَادِ تُوَدُّهَا وَجَدُّهُ قَصُوَ أَبِ مَنْ سبين عَنِ اسْمِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلاَ تَنشُرُوا عَهْدَ اللَّهِ ثُمَّ نَنْقُضُهُ إِنَّمَا الله هو اللَّهِ لكم لَّكُمْ إِن كُنتُم تعلمون ما عندكم يا نفذ وما عند الله يبقي ولا نجزي أن الذين صبروا أجراهم أحسن مما كانوا يعملون. من, من ذَكَرٍ أَوْ من, من ذكر مُؤْمِنٌ وهو مؤمن فلنوحيه أنه من. ولنجز أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون <تصفيق> إذا قرأت القرآن فاستعد بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتمكنون إنما سلطانه على الذين يتبلونه والذين هم به مشركون وَإِذَا بَطَّلْنَا آيَةً أَتَمَّكَانَ آيَةً أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ يُنزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ اكْرَهُ هُم لا يَعْلَمُونَ وَنَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَن أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا لسان الذي ينحلون إليه أعزمهم وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مضر ولكن ما نشرح ولكن ما نشرح من كفر صدرن فعليهم وضرب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب حياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهذن قوم الكافرين ولاك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وبصرهم ورئاهم من غافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا صباوا إن ربك من بعدها إن ربك من بعدها لا الرحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يغنمون وغرب الله اللهم سجنا كانت امينه امينه وغرب الله اللهم كانت امينه مصومه ان ياتي هذا رودا من كل مكان من كل مكان انكفرانت بانهم الى ان فداها الله لباسا جوع بما كانوا يصنعون ولن قال جاءهم رسول منهم فكذبوهم فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رسقكم الله حلالا وخيبا واشكروا نعمة الله إذا كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم والأحمل في النزير وما أهن لغير الله به. فَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ بَاقٍ فَلَن نُعْطِيَهُ أَثَامًا الله اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ وَلَا تَقُولُوا مَا تَصِفُ أَفْوَاهُكُمْ كَذِبًا هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ فَتَأْصَلُونَ وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من نقابهم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا الشوء ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمتان قادتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه واداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم وحينا إليك لتبع عملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون تدعو إلى سبيل ربك من حكمة والموعظة الحسنة وجادلهم من التي هي أحسن إن ربك هو أعلم بما نضل على سبيله وهو أعلم بالمهتنين. وَإِن عَاقَبَتْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتم لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّامِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ صدق الله العظيم